Book 2 76 76 76 76 Të argumentosh di qka 2 Ibdao lësbab, 2 Ibdao lësbab, 2 Pse nuk ka ardhur? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ كون إيشا سومور كنت مريضاً كنت مريضاً نوكيرتا سيبسي إيشا إي سومور أنا لم آتي لأني كنت مريضاً أنا لم آتي لأني كنت مريضاً pse nuk erdi ajo لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ ايو ايشته الودور <سؤال> كانت تعبانه كانت تعبانه ايو نكيرتي سيبس ايشته الودور هي لم تأتي لانها كانت تعبانه هي لم تأتي لانها كانت تعبانه سينوكا اردور اي لماذا لم ياتي لماذا لم ياتي ايسكيش توشيا لم يكن عنده رغبه لم يكن عنده رغبه اينوكارتي سبب ان كيشته دوشيا لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه <أيس كيش تدوشيه> نوكيرت تيو لماذا لم تأتوا لماذا لم تأتوا ماكينا يون استه بريشور سيارتنا معطلة سيارتنا متعطلة نوكيرتم بسبب ماكينا يون استه بريشور لم ناتي لان سيارتنا معطلة لم ناتي لان سيارتنا متعطلة. pse nuk erdhen njerëzit? Limazën lum yati nase? Limazën lum yati el nase? A taqonn trenin? Qad fatahum mawid el qitar. Qad fatahum mawid el qitar. Taqon nuk erdhen sepse humben trenin. Lum yati لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم سنوكرتي لماذا انت لم تاتي لماذا انت لم تاتي متملي يخي لم يسمح لي لم يسمح لي ونوكيرتا سيبسي نوكمليوهي لم آتي لأني لم يسمح لي لم آتي لأني لم يسمح لي